أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بيوت أذر الله أن ترفع ويذكر فيها, اسمه ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهي انتجارا وَلَا بَيْعَ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا يَخَافُونَ يَوْمًا يَخَافُونَ يَوْمًا, يخافون يوما تَتَقَلَّبُ فِيهِ يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجا جَالُ اللهُ تُلْهِهُمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ يَخَافُونَ يَوْمًا يخافون يوما, يوما تتقب فيه القنوب والبصاب يخافون يوم تَتَقلب في القلوب والعاب صاب يخابون خافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق والله يرزق من يشاء بغير حساب لكم هذه التلاوه من موقع